انْتُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادِ النَّغِيرِ زَرْعٌ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُسِرُّ وَمَا نُعْلِنُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُسِرُّ وَمَا نُعْلِنُ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 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تنشخ فيه الابصار